بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقٍ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم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 فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي قَالَ فِي الْعَوْنِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ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 قال لا إلَّا أَخَذتَ إلَهًا غَيْرِي لا أَجْعَلَنَك مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جَئْتُك بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ عَبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائي حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 قالوا لفرعون أئن لنا لا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزه فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 أنكم متابعون فأرسل في العون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى قال أصحاب موسى إنا لمجركون قال كلا إن معي ربي سيهدين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 وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ سوئكون برب العالمين وما أضلنا إلا المجربون فما لنا من شافعين ولا صديق حمين فلو أن لنا كرمة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرمة فنكون من المؤمنين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 ثم أضرطنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 وخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعرين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم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 وزروع ونخل طلعها هضين وتمحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المقسرين وزنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الَّتِي الأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَادِبِينَ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 إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وإنه لتسيل رب العالمين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 وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكر وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق أثيم